يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء إن تولوا لو أن بينها تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله راؤهم بالعباد قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول قل اطيعوا الله والرسول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 إذ قالتِ إمرأةٌ عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محوراً فتقبل مني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم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 فتقبلها عبدها بقبول حسني وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنو وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عذارى سقام قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عذل الله